شكة مزامير الدود تقد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ال <تصفيق> قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ثلثة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شبيع إلا من بعد لذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا وعذاب أليم, وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا تهدينا الربقوم يهدينا الربقوم بايمان تجري من تحت الامطار تجري من تحته الاندار في جنات النعيم دعواهم فينا سبحانك اللهم ما جئتم سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ونمر شرس عجاله أن لم يدعنا إلى ضر مسك كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظالموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي قوب المجربين ثم اجعلنا لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل له شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرأ كندي فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون فمن أعلم ليوم رامنا الله كذبا وكذب بآياته إنه وإن من المؤمنين فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أنقن الناس رحمة من بعد ضلال الله استهم وإذا أنقن الناس رحمة من الله استهم إلى لهم إذا لهم تكو في اياتنا قل لله اسرع بكرا ان رسولنا يتبع ما تمكرون وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم وجرينا بهم بريح طيبه فاريحوا بها فاريحوا بما جاءت قاريح عاصف وجاء أحسن الحسن وسيادة ولا يرهط وجود ضم قترون ش ثم نقول الذي شك ي نشر ثم نقول الذي شرك بكك ثم نقول الذينا شكمكك شك فزنا وقال ش كسان ب الني شداًا بينبي ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وميت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 أحق أن يتبع أحق أن يتبع أحق ودعوا من استطعتم من دون الله أن صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من طبره a'la قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوا أولتا وقينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول Oh, no. نحو قل لي ربي انه لحق ما انا دم عزيز ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت بي ولو ان لكل نفس في الارض لافتدت بي واسرق ندامك لما ارى العدا